يطهر بلد بالارض بدونك كله يلي رياضك خير, خير ورجالك فود يلي فطرك الله على طاعة الله نسايمك عنبر وريحك دهن عود ومشاهدك بريث ماني نعله نسايمك عنبر وريحك دهن عود ومشاهدك بريث ماني جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالارض والكون الكون يلي رياضك خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله جيناك يوم أيامنا كلها سهود وريقنا شفلين ما ما بال جيناك يوم أيامنا كلها سهود والريقنا شف ليني ماما كبالا جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر طهر بلد بالارض والقول كله كلها يلي رياضك خير ورجالك فهود يلي فطر من زودي يا عز المصاليني في زود عمر السعود ما شعار بالمثل من زودي يا عز المصاليني في زود عمر السعود ما شعار بالمثل جيتك يا دار العز والطيب وال يطهر بلد بالأرض يكوني قلة يلي رياضك خير وانجالك فخور يلي فطرك الله على طاعة الله جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالارض والكون يا اللي يا بخير وين جالك فضي يا اللي فطرك الله على طاعات الله يا اللي فطرك الله على طاعات